اأهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجَ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوُقُهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُطُورٍ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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القي في جهنم كل كافر عنيد من ناعل الخير معتد الذي مريب الذي جعل مع الله إلى آخره ألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما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 جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم